لقد بعث الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى وبالنور حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ دين الله عز وجل فتمت كلمة الله ولن تجد لكلمة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا وقد نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة أتم النصح حتى أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة قال الحق سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعليم الناس أفضل تعليم وبتوجيههم أفضل توجيه ومن لم يشرب ويرضع من وحي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو في فهو في أودية التيه يهيم على وجهه نعم عباد الله وإن مما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا إياه وأكده لنا صلى الله عليه وآله وسلم بالبراهين الصاطعة وبالأدلة الواقعة وبالعقول الصحيحة حينما حركها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الدنيا ليست بدار مقر وإنما, وإنما هي محل نجعة وأنها دار نقلة وأن الثاوي فيها راحل والأيام مراحل وأن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء ودار امتحان نعم عباد الله الدنيا هذه هي دار الأعرار الدنيا هذه هي دار الابتلاء وقد تمخض هذا الابتلاء من رحم المنحة التي منحها الله عز وجل لآدم حينما أسكنه الجنة وعصى آدم ربه فغوى قال الله عز وجل اهبطا منها فهبط آدم وحواء وهبط إبليس من أعالي الجنان هبطوا إلى دار الأعراض وإلى دار الإبتلا هذه الدنيا ما من أحد لديه أدنى مسكة عقل إلا وهو يعلم أن هذه الدنيا لا يصفو لها ماء وأن هذه الدنيا لا يصفو لها لا يصفو لها هناء وإنما هي دار أعراض وابتلاء ودار مصائب كم أبكت إن, أب إن أضحكت يوما فقد أبكت أياما وإن أفرحت حينا فقد أحزنت أحيانا هذه الدنيا كم اغتنى فيها من فقير وكم افتقر فيها من غني كم صح فيها من مريض وكم مريض فيها من صحيح هذه الدنيا كم تقدم فيها من زنيم وتأخر فيها من عظيم نعم عباد الله هذه الدنيا لا تصف لأحد وإنما دار ابتلاء وتمحيص واختبار وإذا أردت أن تعرف مقدار قيمة هذه الدنيا فانظر إلى تقلبها بأهلها فانظر إلى تقلبها بأهلها هذه الدنيا حينما تأتي على الإنسان تذهب سريعا ولا أدل, على أن ولا أدل على أنها دار كدر ودار تنغيص أن الإنسان إذا بلغ ذروة حياته ودع هذه الدنيا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول عباد الله هذه الدنيا دار ابتلاء من, من أراد حياة خالية حياة من التكدير والتنغيص فقد تطلب أمرا فقد تطلب أمرا لا يمكن حصوله ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار ما سلم من تنغيصها ولا تكديرها أحد فأنبياء الله وصفوة خلقه عليهم الصلاة والسلام قاسوا من الدنيا وعانوا من الابتلاءات ما عانوا فهذا إبراهيم الخليل بعدما نجا من النار العظيمة التي أوقدت له وأضرمت لإحراقه فنجاه الله عز وجل من الكرب العظيم وهناك هناك يبتلى بأمر آخر خطير حينما يرى في المنام فيقول لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وعلم الله عز وجل صدقه واليقين فداه بذبح عظيم فنادى, فنادى المنادي وإبراهيم بالسلامة والكرامة يحيى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فداه الله عز وجل بذبح عظيم فأصبحت سنة من عهد إبراهيم وقد أحياها أولى الناس بإحيائها خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت أضحية تذبح في كل عام تحية لذ الأسماء الحسنى والصفات العلا وأيوب الذي ضرب به المثل في الصبر عانى معانا بقي ثمانية عشر عاما وهو في البلاء المبين وفي المرض الشديد ومع ذلك يعرض نفسه على ربه عرضا فيقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بقي ثمانية عشر عاما وهو في البلاء لم يشكو ضرا ولم يتجزع من ولم يجزع من قدر وإنما راض بقضاء الله راض بقدر الله وقضائه جل وعلا وهناك هناك جاءه الفرج من رحم هذا البلاء والمحنة أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فأعاده الله عز وجل وأعاد له الصحة والعافية ثم أعطاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه جل وعلا وتقدس وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يبتلى بلاء عظيما من فرعون ومن بني إسرائيل حتى إن الله عز وجل اختصر لنا صورة, البلاء في صورة الامتحان والبلاء في موسى عليه الصلاة والسلام فقال ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فضرأه الله مما قالوا آذوا في كل شيء ومع ذلك صبر واحتسب في جنب الله ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ونقل له مقولة تضيق الصدور وتبعث الحرج في النفوس رفع, وجه رفع رأسه وقال رحم الله أخي موسى لقد ابتلي بأعظم من ذلك فصبر رحم الله أخي موسى لقد ابتلي بأعظم من ذلك فصبر وهذا محمد صلى الله عليه وسلم قاسى ما قاسى وعانى ما عانى من المشركين ومن سائر من حوله من العرب ومن غير العرب حتى ثبته الله عز وجل عانى معاناة شديدة هذه الأمثلة والنماذج أيها المؤمنون هي هي نزر يسير وغيض من فيض ونقطة من بحر عظيم مما كان عليه الأنبياء والصالحون و والصالحون والعلماء من الابتلاء العظيم فصبروا في جنب الله رب العالمين وإن البلاء أيها المؤمنون لا يتنوع ويتشكل ومصداق ذلك في قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إننا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وإن البلاء قد يأتي في صورة نعمة فالبلاء لا يأتي في النقم في المصائب فقط وإنما قد يأتي الإبتلاء في صورة نعم وفي صورة غنى ومال قال عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات قال كثير من أهل العلم بالتفسير بالحسنات يعني بالنعم والخيرات وبالسيئات يعني بالمصائب والأحزان وقال عز وجل ونبلوكم ونبلوهم ونبلوكم بالشر والخير ثنتة وإلينا ترجعون فكثير من هذه فكثير من خلق الله عز وجل ابتلاءاته تكون بنعمة الله عز وجل حينما يعطى المال فيطغى ويتكبر ويتجبر فيمنع حق الله ويمنع حق خلق الله عز وجل فهذا من أعظم البلاء نسأل الله العافية والسلامة وأما أنواع الابتلاءات الأخرى فهي كثيرة منها ما يكون في الأنفس من ذهاب محبوب فكثير من الناس يفقد محبوبا له ولا شك أن هذا نوع من أنواع الابتلاء يصبر الإنسان عليه ويحتسب الأجر من الله عز وجل ومنها ذهاب الأموال فكثير من الناس أمسى غنيا وأصبح فقيرا ولا أدل على ذلك من زماننا هذا بل من أيامنا هذه حينما مرت تلك الأزمة الاقتصادية على العالم بأسره فأصبح كثير من أصحاب الملايين أصبحوا في أصبحوا فقراء يتكففون نسأل الله العافية والسلامة ولا ريب أن هذا من تقدير الله عز وجل وأن هذا نوع من أنواع الابتلاء ومن الناس من يكون ابتلاؤه بإخفاق في دراسة ومنهم من يكون بخسارة في تجارة ومنهم من يبتلى في أسرته فزوجة لوامة لعانة ساخطة متسخطة نسأل الله العافية والسلامة وهو صابر عليها ومنهم من يبتلى بأولاده كثير من الصالحين الأنقيا يبتلون بأولاد يعقونهم أو بأولاد قد تنكبوا السبيل وذهبوا عن طريق الصراط المستقيم إلى طريق الشيطان الرجيم والغاوين نسأل الله العافية والسلامة ومن الناس من يبتلى بجار السوء ومنه من يبتلى بصاحب في وظيفته يقعد معه الساعات الطوال وهو بجنبه عين غمّازة ونفس همّازة لا يرعوي ولا ولا يتردد عن غيبة الناس أو عن النميمة أو غيرها من رذائل الأخلاق وسفاسف الأمور نعم عباد الله إن الابتلاء يتنوع وإن المصائب تتلون ولكن المسلم يتسلى يتسلى بما وعد الله عز وجل عليه الصابرين من الأجر ورفعة الدرجات بإذنه جل وعلا قال سبحانه فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل فصبر كما صبر أول العزم من الرسل ويقول عز وجل عن شأن أهل الجنان والرضوان والروح والريحان والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين المتصبرين وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا والشيطان إن ربي على كل شيء قدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ويا فوز المستغفرين أستغفر الله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 أن المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره بينما من لم يؤمن بالله واليوم الآخر فتجده شديد الجزع بعيدا عن رحمة الله عز وجل نعم عباد الله إن أهل الإيمان حينما يبتلون بمرارة القدر يقابلونه بحلاوة الصبر فينتج عن ذلك لذة يجدونها في قلوبهم إلى يوم يلقونه جل وعلا وتقدس وإن مما ينبغي على كل مسلم أن يوطن نفسه وأن يتدرع بالصبر والاحتساب حينما تحدث له الإبتلاءات والمصائب وينبغي لكل مسلم أن يتدرب على هذه الابتلاءات والمصائب لأن الله تعالى قدر وقضى أنو ما من أحد من خلقه إلا ويبتلى إما بفقد مرهوب أو بحصول مرهوب أو بشيء من هذه الأمور. وقد مر على النبي، وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم أعربي، فسأله هل مرت قط قال لا. قال هذا من جثة جهنم. فالناس يبتلون يبتلون في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي إخوانهم وفي أموالهم بل يبتلون بالهموم والغموم والأحزان وكل ذلك بقدر الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا وكل ذلك بقدر الله عز وجل ولن تجد لقدره محيدا عن خلقه جل وعلا وتقدس وإن من أعظم ما يتدرع به المسلم ويتسلى به حال الابتلاء هو الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء ذلك أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين الف, عام بخمسين ألف عام ذكر صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء فلقناه بقدر والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا إذن إذا كان الإنسان يؤمن بأن الله تعالى قدر عليه هذه المصائب فما عليه إلا أن يقف على قنطرة التسليم لله رب العالمين ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اجتمعت يقول ابن عباس والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو اجتمعت الأمة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 إن كثيراً من العمالقة يتوقعون يتوقعون كل شيء ولذلك يمتصون الصدمات حينما تقع بساحتهم وتحل بدارهم أما المهزومون أما المتلومون فهؤلاء في الحقيقة ينهزمون من أول جولة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى فهنيئاً لأولئك العمالقة حينما يرضون بقدر الله عز وجل وينبغي لكل مسلم أن يتدرب على ذلك وأن يتوقع كل شيء وقد ربانا نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك حينما قال وخذ من صحتك لمرضك ومن غناك لفقرك ومن فراغك لشغلك وكان عليه الصلاة والسلام يدرب أصحابه على ذلك عمليا حينما يبعث أصحابه للغزو في سبيل الله عز وجل فيضع لهم التوقعات والافتراضات إذا مات فلان فالامير فلان وإذا مات فلان فالامير فلان كل هذا تدريب وتوطين للنفس على تلقي الصدمات وحصول الابتلاءات الأمر الآخر ينبغي للمسلم أن يعلم أن الأجر على الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى فكثير من الناس لا شك أن المصيبة حينما تقع أول ما تقع كبيرة ثم تصغر شيئا فشيئا قال بعض أهل العلم كل شيء يبدأ صغيرا إلا المصيبة تبدأ كثيرة ثم تصغر شيئا فشيئا وهذا أمر مجرب فالإنسان في أول وهدته حينما يصدم بخبر ما أو بأمر ما تجد الأمر عظيما في صدره وهنا يأتي الإيمان وهنا يأتي مراقبة الله الواحد الديان مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر لابن لها قد مات وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصابي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك إني لم أعرفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة العولى ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل إذا قبض عبد روح ابن عبده المؤمن قال لملائكته ماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون يقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد نعم عباد الله إن كثيرا من رقيق الدين وقليل التقوى ومخافة الله رب العالمين بمجرد وقوع مصيبة تجده يشق ثوبا ويلطم خدا ويشد شعرا بل منهم من يتسخط على قدر الله ولربما انفلتت من عذبة لسانه لعنات يوزعها ذات اليمين وذات الشمال وهذا يسخط الله رب العالمين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما مات ابنه ابنه حينما مات ابنه إبراهيم ذرفت عيناه بالدمع فقال صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون قال ولا نقول إلا ما يرضي الرب الله أكبر نعم عباد الله حينما يشبع القلب بالإيمان يفيض على اللسان شيئا من هذا الرضا بما قدر الله وقضى عروة بن مسعود في لحظة من اللحظات مات ابنه وهو عند الوليد بن عبد الملك ثم جاءت الغرغرينة أو الآكلة فصرت في رجله وقدمه فبترت في لحظة فقال, ما فقال عروة ابن الزبير ذلك الزاهد العابد ماذا قال؟ إنها مصيبة جلل وإنه أمر عظيم يثقد أحد أبنائه السبعة وتذهب ويذهب أحد أطرافه الأربعة فيقول بكل رضا وتسليم اللهم لقد أعطيتني سبعة, سبعة بنون فأخذت واحدا وأبقيت ستة وأعطيتني أطرافا أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة اللهم إن كنت عافيت فقد أنعمت وإن كنت أعطيت وإن كنت أخذت فقد أبقيت الله أكبر كثير من الناس حينما يخسروا في تجارة مثلا ما تجد الهموم والغموم والأحزان تضرب عليه بجدرانها الأربع شاحب اللون شعث الشعر موسوسا هائما على وجهه في الطرقات وهو قد أنعم الله عز وجل عليه بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى إذا رأيته وجدته سميعا بصيرا ناطقا متكلما له أطراف أربعة وقلب حي وله بدن صاح وكل هذه لم ينظر إليها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بل إن أعظم نعمة من نعم الله عز وجل عليه يوم أن منحه هذا الدين وهذا الإيمان والله إن كل نعمة تهون دون نعمة هذا الدين وهذا الإيمان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب أؤمن أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها وإن مما ينبغي أن يتدرب عليه الإنسان ويتدرب به ما أعده الله عز وجل للصابرين من الأجور وإفعة الدرجات فإذا كان المؤمن يصاب على الشوكة يشاكها في قدمه يصاب فإذا كان المؤمن يؤجر على الشوكة يشاكها في قدمه فقل لي بربك أيها المؤمن كيف بمن ابتلي في ماله أو في ولده أو في أخيه أو في نفسه أو ابتلي بمرض ما كيف بذاك الرجل ماذا أعد الله عز وجل له من الأجور ورفعة الدرجات لا شك أن الأمر جد عظيم نعم عباد الله وإن مما يتدرب عليه الإنسان ألا يسترسل مع الأحزان ألا يسترسل مع الأحزان قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أنها تنهى عن الحزن الدائم بل تأمر ببذل الوسائل وفتح الذرائع التي التي تقطع دابر الحزن مطلقا نعم الحزن غير مأمور به في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن مما يبقى الإنسان في دائرة القنوط واليأس حينما يبقى مسترسلا مع مصيبته ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا تستفز الأحزان بالدموع لا تستفز الأحزان بالدموع وإنما على الإنسان أن يتسلى بأمور أخرى وأن يرضى بما قدر الله عز وجل وقضى وإن مما يهول وطأة المصيبة على النفس أن ينظر الإنسان في مصائب الآخرين فما من أحد إلا وهو مبتلاً في هذه الدار فإذا رأى الآخرون فإذا رأى غيره قد صبر واحتسب لا شك أنه يتسلى بذلك أيها المؤمنون الحديث ذو شجون والجعبة ملعى والوقت قصير ولكنها عناوين عريضة أضعها أمامكم سائل الله عز وجل أن ينفعني بها وإياكم وأن يعيننا وإياكم على تلقي الابتلاءات والمصائب بكل رضا وبكل إيمان وطمأنينة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم الكفر والكافرين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رحم الراحمين اللهم يسرنا للأسرة وجنبنا العسرة واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرِّ إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد